بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعدا والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا, أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليسام فانكحوا ما طاب من النساء مثلنا وثلاث ورباع فإن خفتم أن تعدلوا تعذروا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أذا أن تعولوا تعونوا وأكن نحلة فدقات إن نحلة فينصب لك عن شيء منه ورثة فَإِنْ تبن لكم عن شيء من هنسا فكنوه هنيئا مليئا ونأتوا سبحان أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوه وقولوا لهم كولا معروفا وابتلوا اليتانا حتى إذا بلغوا النكاح فإلا نستمع أمروشنا فإن منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوا إثراً وبذارا ولا تأكلواها يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.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 واذا حضر القسم تولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ومؤمنوا وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم منبعهم فلخافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ما في ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ سيين فان كنا نساء فوقت نتين فلمن فنسى ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر لأبوي لكل واحد منهم السلس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث فإن كان لهم إخوة فلأمك السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آبا أثم وأبنا أثم لا تجرون أيهم أقربنكم لكم نفعا فريمة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكل صف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أو وله المربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولدا فلهم نتعون مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل موت كلالة أو موعة وله أخ أو أخ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوفى بها أعوذين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك, تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل وجنات يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فيها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعز حدودا نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ممين واللاتي يأتينا الباحشة للأسفل سشهدوا عليهن من أربعة منكم فإن شهدوا فأنسفوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا فاعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا رحيما إنما التوبة على الله للذين بجهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون ثم بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس بالتوبة للذين يعملون السيئة حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يبعثون لولا الكفار اولئك اعتدنا لهم عذابا لذيذا يا ايها الذين امنوا لا يحي لكم ان تلدوا النساء كرها ولا تعظوا فاحشة مبينة وعشروا النبي المعروف بينك لهذونفساء تكره شيئا تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مصدقا نذوج وكان زوجهم وآتيتم إحداؤهم مقنطارا فلا ترخذوا منه شيئا أسرخونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أضرى بعنكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاثا غيرا ولا تنكحوا ما لك فآبعكم من النساء إلا ما خلس له إنه كان فاحشة ومضة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ, الأخ وأمهاتكم الذي أرضعنكم وأخواتكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي ذخلتم بهم فإن لم تكونوا ذخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخذين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحفلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم, وأحل لكم ما وراءكم وذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين, مسافحين فما استمتعتم به لن فآتوا هن أجورا هن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح في المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضين فانكحوه النبي لأهلين وأَسْوَمُهُنَّ عُجُورَهُنَّ بِالْعَرْوِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا متخذات فإن أتين بفاحشة فعليهن ننفما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تخبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبركم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يبينكم عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنك وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأخنوا أموالكم بلنكم بالباطل إلا تجارة عن تراضي منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، ولا أنفسكم، إن الله كان بكم يفعل ذلك فسوف نارا وكان ذلك على الله تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفل عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال يصيبون مما اكتسبوا وللنساء يصيبون مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مُؤْمِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُ النَّصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون عَلَى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 في المضاجع في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا عليه عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدون إِنَّ يوفق الله بينهما لَّا الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله ولا اللَّهَ به شيئا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ذي ذِي والجار وَالْجَارِ والصاحب وَالصَّاحِبِ وما ملكات أيمالكم إن الله لا يحب من كان محتالا فخورا الذين يبخلون ويمرون الناس بالنخل ويسرون ما أساهم الله من فضله وأعتمنا للكافرين عذابا مهيما والذين ينفقون أبوالهم رئاء الناس ولا وَلَهُمُ الْيَوْمُ الْآخِرُ وَمَنِ اقْتُلَ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا دَعَانِيَ هُمْ لَوْ أَمَلُوا بِاللَّهِ وَمَا دَعَانِيَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رزقهم الله وَكَانَ اللَّهُ بهم عَلِيمًا إن الله لا يظلم مفقان ذرة وإن تك حسنة أن يضاعفا ويؤذل لك أذرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ رفوا الرسول لو تزوا الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة, الصلاة وأنكم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلي حتى ترتفلوا وإن أو على قدر الموجاء حل منكم من الآفاضة أو لا مسو اَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتَهُ مُصْعِدًا صَعِيبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنَ اللَّهِ كَانَ حَقًّا فَهُوَ أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا صَيْحًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرقون الكلمة عن ووضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع ورعنا لي بأمسنتهم فِي في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وعطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا الأرب وأخوان ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا, بكفره فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معصوم من قبله نطمس وجوها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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك في الله فقد افترى إثما عظيما ألم ترين الذين يذكون أنفسهم بل الله مَن من يشاء ولا يظلمون فتيلا أمور كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما ألم ترَ أن الذين هُمُ تورِّقِينَ من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هُناك الذين لعنهم الله ومن يلعن, الله تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيبهم من الملك بين لا يحثون الناس نصيرا ام يحرزون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم أَمَرَ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بجهنم سعيرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نُضِجَتْ بدلناهم جنودا غيرا كلما نضج جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليدوف العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نخليهم نارا كلما ستهل الأنار طالبي ذي عباد لهم فيها الزواج مطهرة لهم فيها الزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظينا وندخلهم ظلاً ندخلهم جنات تجري من تحتها الأمار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواجا وطهرة وندخلهم ظلا ظليا إن الله يأمركم أن تؤجوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ولكن افضل ان الله يجعلنا من امر الله ويعطينا من امر الله ويعطينا من امر الله ويعطينا من امر الرَّسُولَ ويعطينا من امر الله ويعطينا من امر الله ويعطينا من امر الله ويعطينا من امر الله ويعطينا من امر تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوة وصلوا إلى أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضئ ضلالا وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما صدمت ألديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله من في قلوبهم فأعلم عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بذيرا وما أرسلنا لِنِلاَ نِلاَ نِلاَ نِلاَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَلَوْ أَنَّهُمْ اللَّهَ الرَّحِيمَ ان كان ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم ان كتبنا عنهم لقتنا أنفسكم أو خوجا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما نوعبون به لكان حيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهدناهم صراطا مستقيما ومن يطعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرة فانفروا ثبات اغنفروا جميعا وإن ولي إلا من لا فإن أصابت صيبة فإن مصيبة قال قد أن الله عليّ إذا لم تكن عمّشا إذا ول أصابكم قبر من الله ليقولن يقول لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشغل الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيغتل أو يغلم فسوف نعتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترين الذين قيل لهم كفا أيديكم وأقيموا صلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يحشون الناس كخشية الله أو أشدها خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا طريق والآخرة خير لمن اتطى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يجركم الموت أينما تكونوا يجركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون به من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها ونائل القوم ما يكادون يفضلون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا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 والله يكتب ما يميتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران, أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عباد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 في حي ينفع حي باحسن منا اوردوها انما كان على كل شيء حسيبا الله ورانا اله الا هو ويجمعنكم الى يوم القيامه لا, لا ريب فيه ومن نفق من الله حسيبا فما لكم في المنافقين فئتين والله بِمَا بما كسبوا أتريدون تَهْدُوا تهدوا من اللَّهُ الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 أوكم حذرة الصدور من يقاتلونكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله سلبطهم عليكم فلقاتلواكم فإن اعتزلوكم فإن اعتذرواكم فلم يقاتلوكم وأنقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون خير يريدون أن يأمنواكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى البثنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم وينقوا إليكم الشلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تغسروهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سُلْطَانًا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة, مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 وراني حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنما خالدا فيها خالدا الله عليه ولعنه وَلَعَنَهُ وَعَدْنَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ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 كذبوا فيها فسيقولون في مكان قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أليس الأرض الله وسعها فتخرج فيها فهناك من وجهان موسى المصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء الولدان لا, يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عز الله أن وكان الله عفوا غفورا ومن يماجر في سليل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه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 وَإِذَا رَأَيْتُمْ فِيهِمْ فَاقْتُلُوهُمْ مَثَلًا سَفَرَةً قُبَاءَ فِئَةً مِنْهُمْ مَعَكُمْ أسلحتهم فإذا فجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا بعك وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم ودى النذير كظل لو تنفلون عن أسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن أَصَلِّنَا وَأَصْلَحْنَا رَبَّاهُ أَصْلَحُوا أَصْلَحَتَكُمْ وَقُدُوهُ حِرَصًا إِنَّ اللَّهَ أعز عذابا ممينا فَإِذَا قَامْتُمُ الصَّلَاةَ مَكُرُ اللَّهِ قِيَامَهُ وَقَعُودَهُ فَإِذَا أَطْمَعْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتداء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخواتين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نسيما يستخدم لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة يكون عليهم وكيلا ومن يعمل أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما هُوَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَفْسُقْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا فَسَوْفَ يُعَذِّبُهُ بَرِئًا فَقَدِ احْتَمَلَ وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الضَّالُّ فَسُمِّمَ مِنْهُم من يضلوك وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا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 ومن يفعل ذلك ابتغوا غربا في الله فسوف نعتيه اجرا عظيما ومن يشاكت الرسول من بعد ما تبين له نودا ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم, ونصله جهنم وسام ماصيره الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظلم نفسه بعيد يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَيَدْعُونَ إلا شيطانا مريدا لَّعَنَهُ الله وقال لا عَنَّا بِعَابِدٍ ۖ بَلْ أَنتَ عَابِدٌ ۖ رِّبَّنَا مَا وَلَيْتَ بِنَا مِنَ الْعَذَابِ ۖ ولا أمرنهم فلا خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يتخذ يعدهم يُومِنُ وما وَمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يجدون عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها. مَا نَذَرُوا وَعْدَ اللَّهِ حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قيلا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَنْ يُجْزَبَهُ مَنْ يَعْمَلْ سوء وَلَا وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أَحْسَنُ دينا ممن أَسْلَمَ وجهبون الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خنيفا ولله ما بالسماوات وما في الْأَرْضِ وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء Thank you. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء في يتام النساء التي لا تؤسونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا بيتاما بالقص وما تفعلوا من خيرهم فإن الله كان به عليما وإن امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحزنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرفتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصرحوا وتتقوا فإن الله كان مصورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله حَكِيمًا حكيما ولله ما بالسماوات ومن في الأرض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 إن يشعر يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك حديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا كوانين بالقصر شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدي سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 فإن كان لكم فتحا من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين صيبا قالوا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 ولم يذكرون الله إلا طليلا مذنبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يغرر الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين لآمنون لا تتخذ الكافرين أولياء تريدون أن تجعلوا لله عليكم خوفانا مبينا إن المنابقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع, المؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَأَمَنًا ثُمَّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يحب اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَكَانَ عَفُوًّا قدروا إن الذين يكفرون بالله مرسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ويقولون نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا ممينا والذين آمنوا بالله ورسله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 فعفونا عن ذلك وافينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه مكروه بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذوا في السبت وقلنا لهم لا تعذوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما لقمهن ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بثانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما خلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفيه شك وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاط وعيسى وأيوب وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قفصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقفصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومن لألا يكون الانس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أن زنه بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله خلّصوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ولا يغفر لهم ان الذين كفروا ومنموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق, جهنم خالدين فيها أبدا. الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا الناس قد جنكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكبروا فإن لله ما في السباوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم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 إنما الله إلها واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستمر في المسيح أيسون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرا ويزيدهم من وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فأما الذين آبدوا بالله وعتصوا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهدي إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد وله أخ فلها نص ما ترك وهو ينزوها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين, يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم